الكتاب والسمنة أصلان متلازمان من جهد واحدا منهما فقد جهد الآخر وكذب به يكفيني هذا الحديث العجيب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يُوشكُ أحدُكم أن يكذبَني، يُوشكُ أحدُكم أن عذَفَ عن ذي، يُوشكُ أحدُكم أن يكذبَني، يعني يكذب النبي. صلوات الله علية. انظر إلى الجريمة، إنها جريمة. لا أقول إنه كذب أبا هرير، ولا كذب لا أبا سعيد لا. يوشك أحدُكم أن يكذبني وهو متكئ انظر، وهو متكئ يحدث بحديثه واحد يقول له قال صلى الله عليه وسلم، شوف أُم يقول له إما يقول له بيننا وبينكم كتاب الله. يبقى هنا كذب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول فما وجدنا المتكدة فما وجدنا فيه من حلال قلنا بحلة يعني ما وجدنا من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه شوف النبي يقول له إنما حرم رسول الله انظر مثلون ما حرم الله